إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن فعَت الذكرَ سيذكَّر مَن يخشى ويتجنبها الأشخاص